قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار, خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاصرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صرافك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا هُوَ رِيَاعَنْهُمَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكْنَا كُما عن هذه الشجره الا ان تكونا الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ماء اني لكما من الاصعين فدلاهما بغروب فلما ذاقا الشجره بذت لهما سوءاتهما وَطَافَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ